ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباء فإخوانكم في الدين ومواليكم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 وَأُلُّ الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أُولَمْ بَعْضًا فِي كِتَابِ اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ إلَّا إلَّا أَن تَفْعَلُوا إلَى أُولِي ذَائِكُمْ مَعْهُ فَكَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْتُورًا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 ليسأل الصادقين عن صرقهم وأعد للكافرين عذابا أليما يا ذا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا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 يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورا وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا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 والله يوم ولا نصيرات قد يعلم الله المعوقين منكم القائلين لإخوانهم هلumm إلينا والقائلين لإخوانهم هلumm إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا اشحه عليكم فإذا جاء ذا القوف رايتهم ينظرون اليك تدور اعينهم تدور اعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسلة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم وكان ذلك على الله يسير يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأتي الأحزاب يودوا لو أنه يَقَادُونَ فِي الْأَعْرَابِ يَسْأَلُونَ عَنْ أَبَائِكُمْ وَلَوْ كَانُوا فِي كُمْ مَا قَاتَلُوا إلَّا قَلِيلًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرِ لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيراً وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وما زادهم إلا إيمان وتسليم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلو تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ليجزي الله الصادقين بصدقهم ما يعذب المنافقين إن شاء ويعلب المنافقين إن شاء أو يتب عليهم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 وأنزل الذين ظاهروا من أهل الكتاب من صياصيهم وقدف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورتكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطؤوها وكان الله على كل شيء قدير يا أيها النبي قل لأزواجه إذ كنت نتريد الحياة الدنيا وزينتها فتعالين فتعالين أمدّكنا وأسرّحكم سراحا جميلة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 بفاحشة مبينة يضعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك على الله يسير ومن يقلت منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها أجرها مرتين لؤتها أجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما يا نساء النبي لستنك أحد من النساء إِنِ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعَنَّ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَبٌ وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِنَّ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنْ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا واذكروا ما يتلا في بنوتكم من ايات الله والحكمه ان الله كان لطيفا خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابين والصابرات والخاشعين والخاشعت والمتصدقين والمتصدقات والصالٍ. المؤمن والصائمات والحافظين فروجهم والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجر عظيم وما كان لمؤمن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 وَإِلَّا تَقُولُ لِلَّذِي أَنَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنَّمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتَخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبِذِيهِ وَتَخْشَى النَّاسِ وَاللَّهُ أَحْقُقُ أَن تَخْشَى فَلَمَّا قَضَى زِيدٌ مِنَّا وَطَرَزَ زُوْجَنَا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج فيه أزواج أدعي هذائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سُنَّة اللَّهِ فِي الَّذينَ خَلَوَ مِن قَبْلِهِ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا الَّذينَ يُبَلِّغونَ رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشونَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولا رسول الله ولا رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما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 النبي قبل أن تمسوا فما لكم عليهم من عده فما لكم عليهم من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحه جميلا يا أيها النبي إن أحل لك أزواجك التي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك وما ملكت يمينك مما أفا الله عليك وبنات عمك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 ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقرأ عينون ولا يحزن ويرضين ويرضين بماذا آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بين من أزواج ولا أن تبدل بين من أزواج ولو أعجبك حسنود إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا. يا ايها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام لا تدخلوا بيوتا النبي الا ان يؤذن لكم الى طعام غير ناظرين الى ولكن إذا دعيتم فدخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم والله لا يستحي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهم وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعد أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما إن تبدوا شيئا أو تخوف فإن الله كان بكل شيء عليما لا جناح عليهم في أبناءه ولا أبنائهم ولا أبنائهم ولا إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء إخوانهن ولا أبناء أخواتهن ولا نساءهن ولا نساءهن ولا ما ملكت أيمانهن وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا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 سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِهِ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا يَسْأَلُكَ النَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يُلِدِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا إن الله لعنة الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب موجوم في النار يقولون يا ليتنا أطعن الله وأطعن الرسول وقالوا ربنا ذا إن ذا أطعنا سادةنا وكبرا وغانا فأضلون السبيل ربنا ذا أهذهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنة كبيرا يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤه الله لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرؤه الله من قالوا وكان عند الله وجيها